اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما ذَلِكَ يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع فَهُمْ قلوبهم فهم لا وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسند يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان ما يفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون سواء ان عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم